وَإَّ وَنا لإذهمَ م كان البَكَّ تُسك ب شيءَ وَقحبَك ل الطثين والق إ وَك السدود وَإَّ وَإن لإاح عندما ألا تشرك بي شيئا وقم للذات يا الصعادنا والقول لنا